بوك تو أطوان ستون ستون أبانك بان في البنك في البنك سرتنيك أج بانك ساملات جيتني أريد أن أفتح حساباً أريد أن أفتح حسابا هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. إش وهذا عنواني. وهذا عنواني. بينست أز بنك أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. سردتني كيفني بينست أو بنك ساملام رو. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. سردتني أو ساملا كيوناتوت مكابني. أريد أن أسلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. سرتك أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. أريد أن أصرف شيكاً دي؟ كم قيمة الرسوم؟ Kem mennyi Hol kell aláírnom? Ahol emberi szemmel látható? Ahol emberi szemmel látható? Ahol emberi szemmel min Ahol emberi szemmel látható? Ahol هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي ماغي إيركزت أپينز هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود بيسرتني باتوني إست أپينزت أريد أن أصرف هذه النقود أريد أن أصرف هذه النقود Amerikai dollára van szükségem. Achtezúli dollárat in Amerikia. Achtezúli dollárat Amerikia. Kérem, adjon nekem kis szimletű bankjegyeket. Mindfadlik, Atini, Aurák, Nakdia, Szahira. Mindfadlik, Atini, Aurák, Nakdia, Szahira. هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف, آلي؟ يوجد هنا صراف آلي؟ بينست لهت كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ ما هي تلك لهت a szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a www.bruk-2.de cím alatt.